قال المؤلف أثابه الله قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد هذا الجواب جواب القسم المتقدم قال القرطبي الكنود الكفور الجحود لنعم الله وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وقال الحسن يذكر المصائب وينسى النعم أخذه الشاعر فنظمه وقال يا أيها الظالم في فعله والظلم مردود على من ظلم إلى متى أنت وحتى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم وروى أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكنود هو الذي يأكل وحده ويمنع رفده ويضرب عبده وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال ألا أبشركم بشراركم قالوا بلى يا رسول الله قال من نزل وحده ومنع رفده وجلد عبده خرجهما الترمذي في نوادر الأصول وروي عن ابن عباس أيضا أنه قال الكنود بلسان كنده العاصي وبلسان ربيعة ومضر الكفور وبلسان كنانه البخيل وقال مقاتل قال الشاعر كنود لنعماء الرجال ومن يكن كنودا لنعماء الرجال يبعدي أي كفور ثم قيل هو الذي يكفر اليسير ولا يشكر الكثير وقيل هو الجاحد للحق وقيل سميت كندة كندة لأنها جحدت أباها وفيه نقول كثيرة وشواهد ومنها الكنود الذي ينفق نعم الله في معصية الله جل وعلا وعن النون الهلوع والكنود هو الذي إذا مسه الشر كان جزوعا وإذا مسه الخير كان منوعا وقيل الحسود الحقود ثم قال القرطبي رحمه الله في آخر البحث قلت هذه الأقوال كلها ترجع إلى معنى الكفران والجحود وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى الكنود بخصال مذمومة وأحوال غير محمودة فإن صح فهو أعلى ما يقال ولا يبقى لأحد معه مقال انتهى وهكذا كما قال إن صح الأثر فلا قول لأحد ولكن كل هذه الصفات من باب اختلاف التنوع لأنها داخلة ضمن معنى الجحود للحق أو الجحود للنعم وقد استدل ذنون المصري بالآية الكريمة وهي مفسرة للكنود على المعاني المتقدمة بأنه هو الهلوع كما قال جل وعلا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا ومثلها قوله تعالى فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا وقد عقب عليه هناك بمثل ما عقب عليه هنا فهناك قال تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وهنا عقب عليه بقوله وإنه لحب الخير لشديد والله تعالى أعلم وقوله إن الإنسان عام في كل إنسان ومعلوم أن بعض الإنسان ليس كذلك كما في قول الله جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى آخر الآيات مما يدل على أنه من العام المخصوص وأن هذه الصفات هي من طبيعة الإنسان إلا ما هذبه الشر. كما قال الله تعالى في الموضع الآخر واحضرت الأنفس الشح وكما في قوله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون قال ونص الشيخ في إملائه أن المراد به الكافر قوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد اختلف في مرجع الضمير في قوله وإنه فقيل هو راجع للإنسان ورجحه الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في دفع ايهام الاضطراب مستدلا بقول الله جل وعلا بعده وإنه لحب الخير لشديد وقيل الضمير راجع إلى رب الإنسان سبحانه وتعالى واختار هذا القول القرطبي وقدمه وجميع المفسرين يذكرون الخلاف وقد عرفت الراجح منها وعليه فعلى أنه راجع إلى رب الإنسان فلا إشكال في الآية وعلى أنه راجع إلى الإنسان ففيه إشكال أورده الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في دفع إيهام الاضطراب وأجاب عنه وهو أنه جاءت نصوص تدل على أنه ينكر ذلك وأنه كان يحب أن يحسن صنعا ونحو ذلك ومن الجواب عليه أن شهادته بلسان الحال وقد أورد بعض المفسرين شهادتهم بلسان المقال في قول الله جل وعلا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر إلا أن هذه الشهادة بالكفر هي الشرك والله تعالى أعلم أيها المستمعون الكرام كان هذا ما سمح لنا به وقت اللقاء ولنا بعده بإذن الله لقاء آخر نستوفي فيه ما كتبه المؤلف في تفسير سورة العاديات فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته